111. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 112. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبُثُّ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً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 وَلَ قَدَ أَوْسَل النَُّ حَن إلَ قَوْمِهِ فَقَا يَ قَوْْ يعَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إلَِ وَيُ أَفَلَا تَتَّقُون فَقَالَ المَلَأَُّذينَكَ فَأْوا مِن قَوْمِهِ مَا عَذَ إِلَّا بَشَعون هم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا في ابائنا الاول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 إله غيره أفلا تستكون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشره وكم ياكل مما تاكلون من ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاسعون أيعذكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون